سفر مراثي ارميا الاصحاح الاول كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعبي كيف صارت كارمله العظيمة في الامم السيدة في البلدان صارت تحت الجزية تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها ليس لها معزم من كل محبيها كل أصحابها غدروا بها صاروا لها أعداء قد سبيت يهوذا من المذلة ومن كثرة العبودية هي تسكن بين الأمم لا تجد راحه قد أدركها كل طارديها بين الضيقات. طرق صهيون نائحة لعدم الاتينا إلى العيد كل أبوابها خربة كهنتها يتنهدون عذراها مذللة وهي في مرارة صار مضايقوها رأسا نجح أعداؤها لأن الرب قد أذلها لأجل كثرة ذنوبها ذهب أولادها إلى السبي قدام العدو وقد خرج من بنت صهيون كل بهائها صارت رؤساؤها كأيائلة لا تجد مرعا فيسيرون بلا قوة أمام الطارد قد ذكرت اورشليم في أيام مذلتها وتطوحها كل مشتهياتها التي كانت في ايام القدم عند سقوط شعبها بيد العدو وليس من يساعدها رأتها الاعداء ضحكوا على هلاكها قد اخطات اورشليم خطيطا من اجل ذلك صارت رجسة كل مكرميها يحتقرونها لأنهم رأوا عورتها وهي أيضا تتنهد وترجع إلى الوراء نجاستها في أذيالها لم تذكر آخرتها وقد انحطت انحطاطا عجيبا ليس لها معز انظر يا رب إلى مذلتي لأن العدو قد تعظم بسط العدو يده على كل مشتهياتها فانها رأت الامم دخلوا مقدسها الذين امرت ان لا يدخلوا في جماعتك كل شعبها يتنهدون يطلبون خبزا دفعوا مشتهياتهم للاكل لاجل رد النفس انظر يا رب وتطلع لاني قد صرت محتقرة أما إليكم يا جميع عابر الطريق تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزني الذي صنع بي الذي أذلني به الرب يوم حموي غضبه من العلاء أرسل نارا إلى عظامي فصرت فيها بسط شبكة لرجليه ردني الى الوراء جعلني خربة اليوم كله مغمومه شدني نير ذنوبي بيده ضفرت صعدت على عنقي نزع قوتي دفعني السيد الى ايد لا استطيع القيام منها رذل السيد كل مقتدرية في وسطي دعا علي جماعة لحطم شباني داس السيد العذراء بنت يهوذا معصرة على هذه انا باكية عيني عيني تسكب مياها لانه قد ابتعد عني المعزي راد نفسي صار بنية هالكينة لانه قد تجبر العدو بسطت صهيون يديها لا معزي لها أمر الرب على يعقوب ان يكون مضايقوه حواليه صارت اورشليم نجسة بينهم بار هو الرب لاني قد عصيت امره اسمعوا يا جميع الشعوب وانظروا الى حزني عذارايا وشباني ذهبوا الى السبي ناديت محبيا هم خدعوني كهنتي وشيوخي في المدينه ماتوا اذ طلبوا لذواتهم طعاما ليردوا انفسهم انظر يا رب فاني في ضيق احشائي غلت ارتد قلبي في باطني لاني قد عصيت متمردة في الخارج يذكر السيف وفي البيت مثل الموت سمعوا اني تنهدت لا معزي لي كل اعدائي سمعوا ببليتي فرحوا لانك فعلت تأتي باليوم الذي ناديت به فيصيرون مثلي ليأتي كل شرهم أمامك وافعل بهم كما فعلت بي من أجل كل ذنوبي لأن تنهداتي كثيرة وقلبي مغشي عليه الاصحاح الثاني كيف غط السيد بغضبه ابنة صهيون بالظلام القى من السماء الى الارض فخر اسرائيل ولم يذكر موط قدميه في يوم غضبه ابتلع السيد ولم يشفق كل مساكن عقوب نقض بسخطه حصون بنت يهوذا اوصلها الى الارض نجس المملكة ورؤسائها عضب بحمو غضبه كل قرن لاسرائيل رد الى الوراء يمينه امام العدو واشتعل في عقوبة مثل نار ملتهبة تأكل ما حواليها مد قوسه كعدو. نصب يمينه كمبغض وقتل كل مشتهيات العين في خباء بنت صهيومه سكب كنار غيظه صار السيد كعدو ابتلع اسرائيل ابتلع كل قصوره اهلك حصونه واكثر في بنت يهوذا النوح والحزن ونزع كما من جنة مظلته اهلك مجتمعه انسى الرب في صهيون الموسم والسبت ورذل بسخط غضبه الملك والكاهن كره السيد مذبحه رذل مقدسه حصر في يد العدو اسوار قصورها اطلقوا الصوت في بيت الرب كما في يوم الموسم قصد الرب ان يهلك صورة بنت صهيون. مد المطمار لم يردد يده عن الاهلاك وجعل المترسة والصورة ينوحان قد حزنا معا تاخت في الارض ابوابها أهلك وحطم عوارضها ملكها ورؤساءها بين الأمم لا شريعة أنبياؤها أيضا لا يجدون رؤيا من قبل الرب شيوخ بنت صهيون يجلسون على الأرض ساكتين يرفعون التراب على رؤوسهم يتنطقون بالمسوحى تحني عذارى اورشليم رؤوسهن الى الارض كلت من الدموع عيناي غلت احشائي انسكبت على الارض كبدي على سحق بنت شعبي لاجل غشيان الاطفال والرضع في ساحات القرية يقولون لامهاتهم اين الحنطة والخمر اذ يغشى عليهم كجريح في ساحات المدينة اذ تسكب نفسهم في احضان امهاتهم بماذا انذرك بماذا احذرك بماذا اشبهك يا بنت اورشليم بماذا اقايسك فاعزيك ايتها العذراء بنت صهيون، لان سحقك عظيم كالبحر من يشفيك انبياؤك رأوا لك كذبا وباطلا ولم يعلنوا اثمك ليردوا سبيك بل رأوا لك وحيا كاذبا وطوائحا يصفق عليك بالاياد كل عابر الطريق يصفرون وينغضون رؤوسهم على بنت اورشليم قائلين هذه هي المدينة التي يقولون انها كمال الجمال بهجة كل الأرض يفتح عليك أفواههم كل أعدائك يصفرون ويحرقون الأسنان يقولون قد اهلكناه حقا ان هذا اليوم الذي رجوناه قد وجدناه قد رأيناه فعل الرب ما قصد تمما قوله الذي اوعد به منذ ايام القدم قد هدم ولم يشفق واشمت بك العدو نصب قرن أعدائك صرخ قلبهم إلى السيد ياسور بنت صهيون اسكب الدمع كنهر نهارا وليلا لا تعطي ذاتك راحة لا تكف حدقة عينك قوم اهتفي في الليل في أول الهزع اسكبي كمياه قلبك قبالة وجه السيدي ارفعي إليه يديك لأجل نفس أطفالك المغشي عليهم من الجوع في رأس كل شارع انظر يا رب وتطلع بمن فعلت هكذا أتأكل النساء ثمرهن أطفال الحضانة ايقتلوا في مقدس السيدي الكاهن والنبي اتجعت على الارض في الشوارع الصبيان والشيوخ عذرايا وشبان سقطوا بالسيف قد قتلت في يوم غضبك ذبحت ولم تشفق قد دعوت كما في يوم موسم مخاوفي حوالي فلم يكن في يوم غضب الرب ناجن ولا باق. الذين حضنتهم وربيتهم افناهم عدوي. الاصحاح الثالث انا هو الرجل الذي راى مذلة بقضيب سخطه قادني وسيرني في الظلام ولا نور حقا إنه يعود ويرد علي يده اليوم كله ابلى لحمي وجلدي كسر عظامي بنا علي وأحاطني بع القمن ومشقة أسكنني في ظلمات كموت القدمي سيج علي فلا أستطيع الخروج ثقل سلسلتي ايضا حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي سيج طرقي بحجارة منحوته قلب سبلي هو لي دب كامن أسد في مخاب ميل طرقي ومزقني جعلني خرابا مد قوسه ونصبني كغرض للسهم ادخل في كليتي نبال جعبته صرت ضحكه لكل شعبي واغنيه لهم اليوم كله اشبعني مرائر وارواني افسنتينا وجرش بالحصى اسناني كبسني بالرماط وقد أبعدت عن السلام نفسي نسيت الخير وقلت بادت ثقتي ورجائي من الرب ذكر مذلتي وتيهاني أفسنتين وعلقم ذكرا تذكر نفسي وتنحني فيا أردد هذا في قلبي من اجل ذلك ارجو انه من احسانات الرب اننا لم نفنى لان مراحمه لا تزول هي جديدة في كل صباح كثيرة امانتك نصيبي هو الرب قالت نفسي من اجل ذلك ارجوه طيب هو الرب للذين يترجونه للنفس التي تطلبه جيد ان ينتظر الانسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب جيد للرجل ان يحمل النير في صباه يجلس وحده ويسكت لانه قد وضعه عليه يجعل في التراب فمه لعله يوجد رجاء يعطي خده لضاربه يشبع عارا لأن السيد لا يرفض إلى الأبد فإنه ولو أحزن يرحم حسب كثرة مراحمه لأنه لا يذل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان أن يدوس أحد تحت رجليه كل أسر الأرض أن يحرف حق الرجل أمام وجه العلي أن يقلب الإنسان في دعواه السيد لا يرى من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر من فم العلي ألا تخرج الشرور والخير لماذا يشتكي الإنسان الحي الرجل من قصاص خطايا لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع الى الرب لنرفع قلوبنا وايدينا الى الله في السماوات نحن اذنبنا وعصينا انت لم تخفر التحفت بالغضب وتربتنا قتلت ولم تشف التحفت بالسحابي حتى لا تنفذ الصلاة جعلتنا وسخا وكرها في وسط الشعوب فتح كل أعدائنا افواههم علينا صار علينا خوف ورعب هلاك وسحق سكبت عيناي ينابي عماء على سحق بنت شعبي عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع حتى يشرف وينظر الرب من السماء عيني تؤثر في نفسي لاجل كل بنات مدينتي قد اصطادتني أعدائي كعصفور بلا سبب قرضوا في الجب حياتي وألقوا علي حجارة طفت المياه فوق رأسي قلت قد قردت دعوت باسمك يا رب من الجب الاسفل لصوتي سمعت لا تستر اذنك عن زفرتي عن صياحي دنوت يوم دعوتك قلت لا تخف خصمت يا سيد خصومات نفسي فككت حياتي رأيت يا رب ظلمي اقم دعواي رأيت كل نقمتهم كل أفكارهم علي سمعت تعييرهم يا رب كل أفكارهم علي كلام مقاومية ومؤامرتهم علي اليوم كله انظر إلى جلوسهم ووقوفهم أنا أغنيتهم رد لهم جزاء يا رب حسب عمل أيديهم اعطهم غشاوة قلب لعنتك لهم اتبع بالغضب واهلكهم من تحت سموات الرب الاصحاح الرابع كيف اقدر الذهب تغير الابريز الجيد انهالت حجارة القدس في رأس كل شارع بنوا صهيون الكرماء الموزونون بالذهب النقي كيف حسبوا أباريق خزف عمل يدي فخاري بنات آوى أيضا أخرجت أطباءها ارضعت أجراءها أما بنت شعبي فجافية كالنعامي في البرية لصق لسان الراضع بحنكه من العطش الاطفال يسألون خبزا وليس من يكسره لهم الذين كانوا يأكلون المآكل الفاخرة قد هلكوا في الشوارع الذين كانوا يتربون على القرمز احتضنوا المزابل. وقد صار عقاب بنت شعبي اعظم من قصاص خطية سدوم التي انقلبت كأنه في لحظة ولم تلقى عليها اياد كان نذرها انقى من الثلج واكثر بياضا من اللبن واكسامهم اشد حمرة من المرجان جرزهم كالياقوت الازرق صارت صورتهم اشد ظلاما من السواد لم يعرفوا في الشوارع لصق جلدهم بعظمهم صار يابسا كالخشب كانت قتل السيف خيرا من قتل الجوع لأن هؤلاء يذوبون مطعونين لعدم أثمار الحقل أياد النساء الحنائن طبخت أولادهن صاروا طعاما لهن في سحق بنت شعبي أتم الرب غيظه سكب حمو غضبه وأشعل نارا في صهيون فأكلت أسسها لم تصدق ملوك الأرض وكل سكان المسكونة أن العدو والمبغضة يدخلان أبواب أوروشالي من أجل خطايا أنبيائها وآثام كهنتها السافكين في وسطها دم الصديقين تاه كعمي في الشوارع وطلطخوا بالدم حتى لم يستطع أحد أن يمس ملابسه حيد نجس ينادون اليهم حيد حيد لا تمسوا اذ هربوا تاه أيضا قالوا بين الأمم إنهم لا يعودون يسكنون وجه الرب قسمهم لا يعود ينظر إليهم لم يرفعوا وجوه الكهنة ولم يترقفوا على الشيوخ أما نحن فقد كلت أعيننا من النظر إلى عوننا الباطل في برجنا انتظرنا أمة لا تخلص نصبوا فخاخا لخطواتنا حتى لا نمشي في ساحاتنا قربت نهايتنا كملت ايامنا لان نهايتنا قد اتت صار طاردونا اخف من نصور السماء على الجبال جدوا في اثرنا في البرية كما لنا نفس أنوفنا مسيح الرب أخذ في حفرهم الذي قلنا عنه في ظله نعيش بين الأمم اطربي وافرحي يا بنت آدوم يا ساكنة عوص عليك أيضا تمر الكأس تسكرين وتتعرينا قد تم إثمك يا بنت صهيون لا يعود يسبيك سيعاقب اسمك يا بنت آدومة ويعلن خطاياك الأصحاح الخامس أذكر يا رب ماذا صار لنا أشرف وانظر إلى عارنا قد صار ميراثنا للغرباء بيوتنا للاجانب صرنا ايتاما بلا ابن امهاتنا كارامة شربنا ما انا بالصدتي حطبنا بالثمن يأتي على اعناقنا نضطهد نتعب ولا راحة لنا اعطينا اليد للمصريين والاشوريين لنشبع خبزا اباؤنا اخطأوا وليسوا بموجودين ونحن نحمل آثامهم عبيد حكم علينا ليس من يخلص من أيديهم بأنفسنا نأتي بخبزنا من جرى سيف البرية جلودنا سودت كطنور من جرى نيران الجوع أذل النساء في صهيون، العذارة في مدن يهوذا الرؤساء بأيديهم يعلقون ولم تعتبر وجوه الشيوخ اخذوا الشبان للطحن والصبيان عثروا تحت الحطب كفت الشيوخ عن الباب والشبان عن غنائهم مضى فرح قلبنا صار رقصنا نوحا سقط إكليل رأسنا ويل لنا لاننا قد اخطأنا من اجل هذا حزن قلبنا من اجل هذه اظلمت عيوننا من اجل جبل صهيون الخرب الثعالب ماشيه فيه انت يا رب الى الابد تجلس كرسيك الى دور فدور لماذا تنسانا الى الابد وتتركنا طول الايام ارددنا يا رب اليك فنرتد جدد ايامنا كالقديم هل كل الرفض رفضتنا هل غضبت علينا جدا